فمن أظلم من نفترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأؤووا إلى الكهف فأؤووا إلى الكهف أنشر لكم ربكم من رحمته ويهئ لكم من أمركم مرفقا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 بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها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 لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبا فَلَمَّا جَاوَزَهَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ إِنَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصبا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِن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 حتى إذا أتيا أهل قرية استطاع ما أهلها فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدار يريده أي ينقب فيها جدار يريده أي ينقب فأقامه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 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيالا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما